صدق الله العظيم صدق الله الحليم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا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 اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك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 اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم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 وأعذنا من الشر فوق ما نحذر اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزقه، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم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 فدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد ويا ألطف من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى سعة عفوك مدّدنا أيدينا فلا تولنا الحرمان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 اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق إمامنا وعلماءنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم في رضاك وهيئ لهم البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظ رجال أمننا اللهم قهم شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثنايا عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.